الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا مس هُمُ نِبَأٌ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ رَيْلَهُ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتَ مت تعب بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنون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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهلهم خسرو أنفسهم يوم القيامة.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 تنبض الطغوت أي يعبدوها وأنا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الأهل بأف أن تتنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، من فوقها غرف مبنية. تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف